إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوث أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معنوم